ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ألهاكم التكاثر ل ر زرتم ح حتى ي م م ا ا ق ر ك ا للعلوم م ن ث الاسلاميه ف ت ع م و ن ك ل لو ل ت ع و ن علم ل ا ق ي ي ن لترون ل ا ج ح ت ر س ن ه ا ع ي ن ا ب ل س ي ل ت س أ ل ن ي و م ئ ذ عن ا ل ن ع ي م